الله اكبر الحمد لله الله الله اكبر لا حقدنا لا اله الله محمد رسول الله لا حقدنا الله محمد رسول الله